بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء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 لا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إِذْ نادى رَبُّكَ موسى أَنِ ائت الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ يتقون قال رب وَيُرِيدُونَ أَن يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ صدري ولا ينطلق لساني يَظْلِمُونَ ۖ هارون ولهم علي ذنب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 إفتفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما رَفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبْدِي أَسْرَائِي قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 قالت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي فعبال مبين انزع هي بيضاء للناظرين قال للملائحه حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا باتامن قالوا ارجوه واخاه أبعث في يأتوك بكل سحار عليم هناك السحرة تتعلق يوم معلوم وقيل للناس اشياء تتعلق بمجرد ان يكون هناك اشياء تتعلق بمجرد ان قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبا يَمُنّوا وقالوا بعزة في العون إننا لنحم الظالمون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن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 إن هؤلاء إلى شرفمة قليلون وإنهم لنا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 لِتَاعَصَاكَ الْبَحْرَ فَفَلَوْ قَفَ كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا خَمَّ مَا الْآخَرُونَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخرين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 ظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هب لي أحقني <تصفيق> بالصالحين، وجعلني لسان صدق في الآخرين، وجعلني من مورثة جنة النعيم، ووفر لأبي إنه كان من الضالين. والحنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين أقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون يجمعون. قالوا قَالُوا فيها فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تالله إِن كُنَّا لفي ضلال مُبِينٍ إِذْ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 وقنا بعد الباقين ان في ذلك لايات و ما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز ال وحي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 وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّعْضِيمِ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بمعذبين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 يا رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتتركون في ما هنامين في جنات وعيون وزروعيون ونخل طلعها رضي. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب شِرْبُ شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا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 فتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتئي يا بوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم القانين رض نجني وأهلي مما يعملون فنجي له وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم مر الآخرين وأمطار عليهم مطرا فسأ الموذرين إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهم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 وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نسلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين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 متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا الله إلها آخر فتكون من المعتبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون